أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهداة هدى محمد هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها المسلمون إن الله عز وجل خلق الإنسان ونفسه آمرة بالسوء قال الله عز وجل وما أبرئ نفسي فيما حصل مع يوسف وامرأة العزيز وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. وقد قال الله عز وجل في شأن النفس قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. فالنفس أيها الأخوة تحتاج منا جميعا إلى مجاهة عظيمة. في مراتب جهاد أربع أن تجاهد نفسك في تعلم الهدى والحق وأن تعرف الحق من الباطن وأن تعرف الطاعة من المعصية وأن تعرف التوحيد من الشرك والسنة من البدعة تجاهد نفسك في تعلم الحق والمرتبة الثانية أن تجاهد نفسك في العمل بما تعلمت من الهدى والخير وهي مرتبة عظيمة أيضا والمرتبة الثالثة أن تجاهد نفسك في الدعوة إلى الهدى والخير وأن تكون داعية خير ومشي على هداية للناس آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر والمرتبة الرابعة أن تصبر على الأذى الذي يلحقك في دعوتك ونصحك وإرشادك وتعليمك إنها مراتب أربع لم فيكاك للعبد المؤمن عنها النفس التي تأمر بالهوى وتحث على السوء ابتلاء واختبار واختبارًا تركتها وشأنها صار المرء في أودية الباطل وصار صاحب هوا يتبع هوا نفسه أفرأيت من اتخذ إلهه هوا فيا أيها المسلمون جهاد النفس من أعظم مراتب الجهاد والمرء لا يقوى في جهاد دفع العدو وقد أهمل نفسه وإذا أقام دين الله عز وجل في نفسه التي بين جنبي فإنها تقام على أرض الله عز وجل المرتبة الأولى أن تجاهد نفسك في تعلم الهدى استجابة لأمر الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فأمر الله بأن نعلم كلمة التوحيد وما يضادها من الشرك أن نعلم أن لا معبود بحق إلا الله عز إلّا الله عز وجل فنصرف العبادة كلها له من خوف ورجاء ومن خشية وإنابة ومن دعاء واستغاثة ومن ذبح ونذر نصرفه لرب العالمين وحده لا شريك له قل إن صلاتي ونسوكي ومحي يوم ماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين فتعلموا العلم النافع من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فهم سلفنا الصالح رضوان الله عليهم من صحابة رسول الله والتابعين لهم بإحسان والقرون المفضلة ممن أثنى عليهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وأن تعرض تماما عن أهل الهوى والبدع والأحزاب والجماعات والفرق والطوائف أن تعرض عنهم وتعطي لدعوتهم الدبر وتقبل على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاضًا عليها بناجديك تجاهد نفسك في التفقه في دين الله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى البخاري ومسلم في صحيحه عن المعاوية من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين دل ذلك على أن من لم يتفقه في دين الله لم يريد الله به خيرا إن مرتبة تعلم الهدى مرتبة سامية عالية قال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكرون أولو الألباب. فيا أيها المسلمون جهاد النفس أمره عظيم بأن تبعد عنك أدران الجهني وأن تكون عارفا بدينك عارفا بالإسلام الذي رضيت به دينا ذاق ضعم الإيمان من رضي بالله ربا وبنإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا من من المسلمين من يجاهد نفسه في معرفة الحق من الباطل والهدى من الضلال من من, من, من المسلمين اليوم من يعطي أوقاته من يعطي أوقاته لتعلم الحق والهدى حتى صارت أنفس كثير من الناس منيئة بالبدع منيئة بالخرافات والأباطين منيئة بصور الشرك والضلال ترك نفسه هكذا حتى ضاع أمرها وشتت أمرها ولم يقبل على تعلم العلم النافع لم يفتس عنه ولا يبحث عنه فإن العلم ظالة تبحث عنها، تسافر لأجليها، ترحل لأجليها. ربما تبيع متاعك وأثاثك كي تدرك العلم، كما فعلوا سلف الأمة. قد كانوا من ذوي الأموال بعضهم أنفق أمواله وصار فقيرا. بشير طالب الحديث بالإفلاس. يقوله شعب ابن الحجاج من أجل تعلم الهدى يرحلون ويسافرون من أجل تعلم الحق آثروا ما عند الله عز وجل باعوا هذه الدنيا الفانية من أجل أن يعرف الطريق إلى الله عز وجل وكمن من المسلمين اليوم من ترك نفسه هكذا مأوى إلى الخرافات والأباطين والضلالات يقودهم أئمة الضلال جاهد نفسك أيها المسلم في تعلم الهدى كي تبصر الحق من الباطل يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا أي أنكم تفرقون بين الحق والباطل والمرتبة الثانية أيها الناس العمل بما تعلمت من الهدى أن تكون عاملا مجاهدا لنفسك تربيها على ما عرفت من الحق والهدى تأمل في حياة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقول عائشة أم المؤمنين كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدما فأقول يا رسول الله ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول أفلا أكون عبدا شكورا ويقول حذيف بن اليمان صليت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة فاستفتح الصلاة بالبقرة قلت يركع عند المئة ثم مضى قلت يته مو بها ركعه فمضى فاستفتح بالنشا ثم استفتح بال عمران يقرا مترسلا اذا وقف على ايه فيها تسبيح سبح واذا كان في ايه سؤال سال رب واذا كان في ايه تعوذ تعوذ انها مجاهده النفس على الامي على العمل بالعلم في تعبد وفي تذلل لرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام مسلم عن أبي هريرة يقول الله من عاد لي وليا فقد آذنت بالحرب بالحرب الذين يعادون أولياء الله أولياء الله الصادقين في دينهم ودعوتهم يقول الله عز وجل من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب أي أعلمته بأنني محارب له فأياك إياك أن تكون عداوتك لأولياء الله إياك إياك أن تكون عداوتك لأهل العلم والفضل إياك إياك أن تكون عداوتك للدعاء الصادقين فإن الله ينتقم لأوليائه من عاد لي وليا فقد آذنته بالحر ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه لا يزال يتقرب إلي بالنوافل هذا هو جهاد مرتبة النافس لا يزال وهي من أفعال الاستمرار محافظا على النوافل حتى يحوز محبة الله عز وجل وإنها لا أعظم مغنم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 أنا فاعل ترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءة رواه البخاري من حديث أبي هريرة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى البخاري عن أبي هريرة يقول الله من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أثيته هرولا إنه التقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة إنه التقرب إلى الله عز وجل بالصلوات والاستغفار والتوبة إنه التقرب إلى الله عز وجل بأن تعمل بعلمك أن تعمل بما علمك الله من الهدى أن تجاهد نفسك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لربيعة الأسلمي وقد أتاه بوضوء قال سلني قال أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك؟ قال لا قال سلني قال أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك؟ قال لا قال فأعني على نفسك بكثرة السجود تريد هذا المطلب العظيم أن ترافق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جنات النعيم أعني بكثرة السجود ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لثوبان عليك بكثرة السجود فإنك لن السجود لله سجد إلا رفعت بها درجة وخطت عنك خطيئة إنه العمل بالعلم إنه جهاد النفس لا بد أن تجاهدها في العمل بما تعلمت الذين آمنوا وعملوا الصالحات أما أن تعلم فلا تعمل فإن هذا حصل لليهود مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا ولذا صدق أبو محمد سفيان بن عيينة رحمه الله من العلماء المحدثين من فسد من علمائنا فيه شبه باليهود ومن فسد من عبادنا فيه شبه بالنصارى إياك إياك أن يكون جهادك للتعلم فقط إياك إياك أن يكون جهادك من أجل معلومات تسكن نفسك ثم بعد ذلك لا تحولها إلى أعمال صالحة من التقرب إلى الله عز وجل إنه الجهاد للنفس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول حفت الجنة بالمكارح وحفة النار بالشهوات إذا كنت تريد الجنة فإن طريقها المكاره النفس لا تريد صلاة النفس لا تريد قراءة القرآن النفس لا تريد الدعوة إلى التوحيد النفس لا تريد أن تدعو إخوانك المسلمين النفس لا تريد أن تقبل على الطاعات جاهدة والله عز وجل وعد من جاهد نفسه وعدوه من إعانة، من إداية، بالصداد. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنذينهم سبلنا، وإن الله مع المحسنين. تقرب إلى ربك، سارع إلى مغفرة، سارعوا إلى مغفرة من ربكم. وجنة عرضها السماء والأرض فتعلم العلم والمجاهدة النفس في العمل بالعلم والهدى يحتاج منك إلى تصبر ويحتاج منك إلى اختنام الأعمار والأوقات روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ الصحة والفراغ أنت اليوم صحيح معافى فأين الصلوات وأين التلاوات وأين الاستغفار والأذكار إذا كيف إذا حيل بينك وبين طاعة الله عز وجل فهناك الحسرات هناك الحسرات وأنت اليوم تجد فراغا تجد أوقاتا فأين تلاوة القرآن وأين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأين الدعوة إلى الله وأين الصلوات وعين البر والإحسان أنت اليوم تجد فراغا فما بالنا أيها المسلمون مليأة الأوقات بمتابعة القنوات الفضائية مليأة الأوقات بمجالس الغيبة والنميمة مليأة الأوقات بالطعن والقذف مليأة الأوقات بسوء الظن منعت الأقاصي بمحاربة أولياء الله والدعاء إلى الله عز وجل إنها لحسرة عظيمة يوما تقدم على الله عز وجل وأنت مفلس من الأعمال الصالحة وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون الفراغ هذه النعمة التي يبحث عنها العاملون يبحث عنها العلماء يبحث عنها الدعاة إلى الله يبحث عن يجد وقتا لأعمال فاضلة عظيمة وأنت تبذر أوقاتك والوقت هو الحياة الوقت هو الحياة دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني والعمر إذا ذهب فإنه لا يعود ولا يرجع إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكون وإذا درت نياقك فاحتلبها فإنك لا تدري الفصيل لمن يكون روى النساء في سنانه من حديث أبي برزة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عمره فيما أثناء ستسأل عنه دقيقة دقيقة ساعة ساعة ثانية ثانية ستُسأل عن كلماتك كلمة كلمة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيب عمره فيما أفناه وشبابه فيما أبلاه الشباب وقت الفتوة والقوة وقت العطاء وقت العلم وبذل الجاهر أين يذهب أوقات شبابنا اليوم؟ إنهم في الأزقة والطرقات إنهم في طرق الغواية إلا من رحم الله إنهم تائهون حيارا في وقت من العمر يعتبروا غنيمة عظيمة إن الشباب والفراغ والزيدة مفسدة للمرء أي مفسدة جاهد نفسك بالمبادرة إلى الأعمال الصالحة روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول بادروا بالأعمال فتنا كقطع, كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا جاهد نفسك في تعلم في معرفة توحيد الله عز وجل ابحث عن العلماء الصادقين من أجل قطعة تصلح بها سيارتك أراك في المشرق والمغرب، من أجل دنيا لا تترك مكانا حتى تصل إليه من أجل دنيا فانية ومن أجل دينك وتعلم الحق لا يخطر لك ببال أن تبحث عن دينك ابحثوا عن دينكم اعرفوا توحيد ربكم تعلموا سنة نبيكم ابحثوا عن علمائكم انتصروا لدينكم ينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولا الحمد لله <تصفيق> الحمد لله صلواته وسلامه على رسول الله وعلى علي وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المرثبة الثالثة في جهاد النفس هو الدعوة إلى ما تعلمته من الخير والهدى يقول الله عز وجل ولتكن منكم امهات يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقول الله عز وجل كنتم خير امه أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم دعوة إخوانك المسلمين والشفقة عليهم والرفق واللين في دعواتهم هذا من جهاد النفس فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضاً غليظ القلب لن من حولك والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا زانه ادعوا إخوانكم بشفقة ورحمة ولين ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الذي لا يرحم لا يرحم محمد رسول الله والذين معه أشده على الكفار روح رحماء بينهم احرص على هداية إخوانه احرص على دعوتهم للخير وتعليمهم إحرص على أن تبين لهم الحق بيانا شافيا. لا تتعلم من علم ولا ربما تعمل به في صلاة وصيام. لكن أن تعمل بالدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكانهما ليس من الدين كم قد رأينا من إخوة ظاهرهم الصلاة لكنه إذا دخل إلى مكان ورأى فيه مزمار الشيطان أو سامع ورأى قد تأتي بمعنى سامع وسمع مزمار الشيطان أغاني الخنا والفجور وكأنه لم يسمع فأين الدعوة إلى الله وترى من يحلف بغير الله وكأنك ما سمعت وترى المعاصي بين عينيك ولا تدعو إلى الخير وتعلم المسلمين أسوأ من هذا أنت ترى قبرا يطاف عليه، وترى ميت ميت يدعى من غير الله، وترى تمايم وحورز تعلق على الأعناق وعلى الدواب، ترى إخوانك حيارا يتعاطون أسباب الشرك، وكأنك ما رأيت ولا سمعت. أين الدعوة إلى الله؟ أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنه لا خيرية لنا ولا استقرار لبلدنا ولا طمعنينة لأبنائنا وإخواننا وأهلينا إلا بأن نقيم دين الله شاء من شاء وأبى من أبى إنه يجب على المسلمين جميعا أن يقوموا بهذا الأمر العظيم يجب على من رأى منكرا أن يغيره إذا كان يعلم أنه منكر بدليل من الكتاب والسنة وأن يتوخى آداب إنكار المنكر وشروطه ألا يغضي هذا المنكر إلى هو أنكر من. وأن يُنكر ويدعو الناس بعلم ورفق وليه أن يكون سبباً في إثارة فتنة أو مقاتلة وإنما يسعى في إزالة المنكر وأن يفرق بين أحوال الناس فإن منهم الجاهل إذا علمته تعلم وإذا بصرته أبصر ويبدو ذلك في محيى وجهه قبولا للحق وانشراحا وإن من الناس من هو معاني صاحب هوا مكابر فليس لنا إلا أن نقول اللهم أهديه إلى سواء السبيل فإن عادنا الحق، ودافع الحق، وصد عن سبيل الله، اللهم اقصب ظاهره فيا أيها الناس، إننا بحاجة إلى دعوة صادقة، ورحمة بإخواننا، وشفقة بهم هذا من جهاد النفس ومن مراتب جهاد النفس لا يكفي أن تعلم فتعمل ثم لا تدعو إلى الله إن لك أسوة في نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حاسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا إنها الأصوة الحسنة في أن تكون داعية خير مش على خير لإخوانك لأهلك وأنذر عشيرتك الأقربين والمرتبة الرابعة هي الصبر على الأذى إنك إن تعلمت فعملت فدعوت. فانتظر الرابعة وهي آتية ولا محالة الصبر على تحمل الأذى سيأتي الأذى ولا بد أنبياء الله أوذوا شردوا قتلوا طردوا من أوطانهم صبروا وتحملوا وصدقوا وصدقوا ربهم إن لك في أنبياء الله أسوى ولك في نبينا أعظم الأسوى ألم يقال عنه ساحر ألم يقال عنه كاهن ألم يقال عنه كذاب ألم يقل عنه مجنون وهم يعلمون صدقا وأمانتا فإنهم لا يكذبونك ولكن الذين كفروا بآيات الله يجحدون أوذي خرج من الطائف مهموما حزينا خرج إلى الطائف مهموما حزينا فارسل إليه ربه ملك الجبال وتأمل معي تأمل معي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الحق والحجة وهو مهموما وهو يخرج مهموما من بلدته كئيبا حزينا قال يا محمد إنني ملك الجبان إذا رأيت إذا أردت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت والأخشبان الجبلان العظيمان إنها فرصة مواتية لمن كان يعمل لهواه ونفسه إنها فرصة مواتية للانتقام منهم على بكرة أبيهم لكن اسمع إلى قول من قال عنه ربه وما أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً للعالمين. قال لا إني لأرزو أن يخرج الله من أصلابهم قوما يعبدون الله لا يشركون به شيئا ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأني بنبي من الأنبياء آذاه قومه حتى أدموا فكان يمسح الدم على وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون اصبروا أيها الدعاة إلى الله إن لكم في نبيكم وسوةً عزنة فإنه سيقال عنكم ولربما يؤذيكم من كان أقرب الناس إليكم تحلى بالصدق فمن صدق الله صدقه الله فلو صدق الله لكان خيرا لهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا فلنجاهد أنفسنا في تعلم العلم النافع من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة لا على فهم الجماعات ولا الأحزاب ولا الطوائف ولا الفرق اضرب بها عرض الحائط وأعمل بعلمك وجاهد وثابر وادعوا ربك الإعانة إياك نعبد وإياك نستعين ثم ادعوا إلى الله عز وجل بإخلاص ونية صالحة تحب أن ترفع الجهل عن إخوانك المسلمين وتحب هداية من عصى إلى الطاعة وتحب هداية من أشرك إلى التوحيد وتحب هداية من ابتدع إلى السنة وما أقل رجوعهم إلى السنة ثم أعلم بأنك ستؤذى فتصبر ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاه خير وأوسع له من الصبر فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم واصبر وما صبرك إلا بالله ويقول الله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. أسأل الله العظيم أن يعيننا على جهاد أنفسنا وأن يوفقنا إلى كل خير وأن يسددنا إلى كل صواب وحق إنه سميع الدعاء